وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أونت عنهم آلتهم فما أونت عنهم آلتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا جاء أمر ربك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ